وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد ولتفضل بعضها على بعض في الأكل.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 وكل شيء نعده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول وما جهر به وما جهر به ومن هو مستخم بالليل وسارب بالنهاض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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض قوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم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 وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا رَزَقَنَا رَبُّنَا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَجْتَنِبُونَ الشَّهَوَاتِ وَإِذَا قَالُوا هُوَ لِلَّهِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَالَّذِينَ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وضلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 وإما نري بَعْضَ بعض الذين عدّهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن ناتِ الأضنة قصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب